وَإِنَّمَا الَّذِينَ إِبْرَاهِيمُ الْيَابِهِ عَزَّ رَأَتَهُ تَتَخِذُ وَصْنَ مَنْ أَلِدَهُ إِنِّي أَرَاهُ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُلِيهِ إِبْرَاهِيمَ مَلِكُ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا وَلَّى الْقَمَرَ مَا قَالَ هَذَا رَبِّي فلما فلقال لئنلم يهدني ربي قال لئنلم يهدني ربي لا أكونا من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا, ربي هذا فلما أفلق على يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما مشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد غدر ولا أخاف ما تشركون به إلا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرتتم ولا تخافون أنكم أشرت بالله ما لم ينزل ما لم ينزل به عليكم سلطانات فاي الفريقين يحق يحطب الأمن إنكم أنتم تعلمون